Ali, rahmi, Ali, Ali, Ali, Ali Mawla Ali Ali Mawla Ali, Mayulah, Ali, Ali, Ali عليا فوز الشيعي غدا فمدد لي فيهم حسابا ادا وانقذني من نار جهنم ولن اكرمت شفعا غير امام الهدى ان صلاتي ثم صيامي اذات لم يشفع لي حيدر ضاعت سدان يشهد ربي ان بروحي لهم حبا دوما قلب في شدا فخر الهادي انت مرادي علي فخر الهادي انت مرادي علي ali Ali Mawla Ali Ali Ali Ali بشخصك يا حي درجل بشائر هتفت بمديح حكمه ولا نورك من انور الله انتشائر ملات الدنيا اغطى نور القمر نفسك نفس كنفس الهادي طه الاغايا وبك تتم لدين وعما ضفا ذكرك خالد حبك شاهد علي ذكرك خالد حبك شاهد علي علي علي مولاي Ali Ali Mola Ali Ali Mola Ali Ali Mola Ali Ali Mola Ali Ali Mola Ali Ali Mola Ali Ali Mola تيتوبها ما يخلق مير نذرى مرهمتي كون علي ما يرضي شر مي رقتو غشيت خجائيل قمر ذفي شيتو سرفك أي عالم قد بدعائه يقولنا الاول علي نصا عنه فالقران نزل تمت في النعمه من ربنا ايايا والدين بفضل الكرارك تمال فاسال عنه الليل وسحل وغايايا فغلك انا مثل علي بطال والقيادي عند الجهادي علي والقيادي عند الجهادي علي علي علي مولاي علي علي مولا علي علي علي علي, علي, علي علي علي مولا علي علي علي مولا علي علي علي مولا علي علي علي مولا علي يا خائبرا انت الاجدر بها ايا لما اجبر الى ن عدى لافتا غير ابي السبطين علي وها كان سوى يذكر فيها الاتى كيف يقرا أي زعيم بهايا نفس الهادي حيث زكاما بتى سادت الدنيا اهله الظلم فقوا يوم يظهر منك ام ام هادن متى خير العباد بعد الهادي علي غير العبادي بعد لها ادي علي منو منو علي علي مولا علي علي علي علي علي علي علي علي يا علي, علي مولا علي, علي مولا علي <تصفيق> انت النبع ناس ما عرفتك يوم المحشر تسال وشافتك من نورك تتعجب من هيبتك غرقت كلها يا طاح <مح محابي مح على هذا جرى ابي علي طاح محسي هذا جرى أو علي علي مولا علي علي مولا لا علي علي مولا علي, علي مولا علي علي علي علي حق شاد كامل زبل دار چروزيبك وجاروز قديم به خدای ی خدا اینا بوبت جز تو را آيا بعد محمد به جهان و مسلو به بسرفت اده شوق هوا يا به بسرفت اده شوق هوا يا علي ali Ali Mawla قلبي ايى نزئ له بهي قال حبيب لا يشبهه احد حفرت في الشريان حروف اسمه فهو قريب مهما عنبتعد عين لا ياء يا ملأت دمي ليون الذعها في انحاء الجسد فاذا ما اعدائي جرحت يدي سال ولاءي فهو قد ماي هو ينجيني يوم الدين علي هو ينجيني يوم الدين علي ali Ali Mawla Ali Ali Mawla Ali Ali Mawla Ali Ali Mawla